الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكلوا لنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من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 التي يوعد المتقون فيها فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار عسر مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلَّذِينَ هُمُ ٱلْجُنُودُ لِلَّذِينَ هُمْ يُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا۟ أَهْوَآءَهُمْ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا فعلما انه لا اله الا الله والتوقين لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا انزلت سوره فاذا فَتُمْ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِي الْقِتَالِ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَرَنَ نَغْشِيهِ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عشيتموا إن توليتموا أن تفسدوا في الغض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصنوا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 قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأدارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحذق أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخدج الله أفغالهم ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم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 قُرْ رَسُولًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ الله تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى